همر وفجرنا الأرض عيونا سلتق الماء على أمر قد قذف وحملناه على ذات الواحم دسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفّد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 ورسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمذ تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل من قعذ فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من